الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا أحد رشيطة تلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامه محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الاثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث والأربعين بعد المائة الثامنة على واحد سؤالات أبي الحسن المصري المأربي مصطفى اسماعيل السليماني للعلامة الألباني تحت عنوان الدرر في مسائل المصطلح والأثر تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الخامس من رجب 1416 هجري الموافق السابع والعشرين من الشهر الحادي عشر 1995 ميلادي نعم الآن هذا ندعه جانباً وننتقل الى المتقدمين نعم الذين لا نعرف منهم مثل هذا الإصلاح فقال في حديث ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة فمن برب اللزوم نحن نعتبره ضعيفا نعم واضح؟ نعم حينئذن سبق الجواب على قولك إنه إذا وقفنا على إشناس الآخرين لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النتيجة يعني في الثمرة لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن هؤلاء المتاخرين صرحوا وب... وأعني الذين التلموا أنهم إذا قالوا رويا فهو اشاره ضيئة ولئيك لم يصنعوا صنعهم ولم يفعلوا فعلهم لكن تعبيرهم بروية من الناحية العربية يساعد هذا الاصطلاح في الواقع لأنهم كما اخاكم لا روية للبناء للمجهول نعم طيب كأن الذي يعبر بهذا التعبير يعني لا يدري من روا هذا الحديث إذن عادت الرواية إلى مجهول ولو صدر هذا هذا الفعل المبني للمجهول من غير أولئك الذين صبغوا هذا الإصطلاح الأخير ظهر لي أن الأولين الذين لم يتحرروا هذا التحري وهذا القيد فإذا لم يكن الحديث صحيح حرف الأصل فيه أو في صحته لأن العمل بالحديث صرع عن صحته فإذا كنا واقفين في صحته فهو في حيز ما لا يعمل به أو المتوقف فيه حتى ياذي ما يرفعه. كما هو الشأن في المصطاحيد؟ نعم. كما هو الشأن فيه؟ أه؟ هذا يعني توضيح كلامكم أنه إيش الثمرة التي ستكون؟ نعم. بارك الله فيكم. سالك برك الله. طبعاً. صحيح الإمام البخاري في صحيحه حول المعلقات. نعم. وتحرير الحافظ ابن حجر في استقرائه للصحيح أنما صدره بصيغة الجزم فهو ثابت عندك وأنما صدره بصيغة تمريض فهو إما ضعيف وإما أنه مرضه لسبب أو آخر هذا ألا يلقي نوعا من الضوء كما يقال على أن الـ الـ الـ السلاح مستعمل ولو بصورة أوسع قليلا من قبل الإمام النووي وهؤلاء القوم. ملا لكن إيش قاعدة مفهومة عن المتقدمين كما هو شأن في المتأخرين. صحيح لذلك قلت يعني بصورة أوسعا أو عن ما نعم هو كذلك إذاك الله خير صحيح. نعم شيخنا بالنسبة للرواه المختلطين قد يعني بالتتبع ظهر لي عدة أشياء بها يعرف الرواية المستقيمة التي في زمن الاستقامة والتي في زمن العلة مثل أن ينص إمام مثل مثلا أن يحجب عن التحديث هنا حالة أريد أن أفعل عنها وهي ما إذا كان تاريخ الراوي يعني التلميذ تاريخ وفاته أنه مات قبل السنة التي اختلط فيها شيخه بحثنا في تاريخه فعلمنا أنه مات قبل السنة التي اختلط فيها شيخه. ومع ذلك أحدث عنه. ومع ذلك أحدث عنه. نعم. لكن بتاريخ وفاته أنه مات ولا زال شيخه مستقيما. ثم اختلط شيخه بعد وفاته. والعلماء لم ينصوا أنه لالا هذا الذي علمنا بتاريخ وفاته أنه متقدم على الاختلاف لم ينصوا على أن روايته كانت في زمن الاستخامة. فهل من الممكن أن يضم هذا إلى إليه ولم ينصوا إلى صاحب الرواية المستقيم ولم ينص عليه؟ كيفذا؟ فالمثل هذا إذا صح التأريخه نعم هذا الخير ضروري جدا نعم إذا صح التأريخه فيكون رواية هذا ذاك المختلف أقوى من رواية شوابة وشفيان الله يرحمه ما شاء الله اركبنا ندرسونه تاريخ تاريخ الاختلاف كلاهما كلاهما كلاهما فيفتحنا في هذا الموضوع أيضاً مسألة مهمة احيانا يختلف في تاريخ الاختلاط واحيانا يختلف في تاريخ الوفاه على قدر مثلا مات سنت 90 ومنهم من قال 91 ومنهم قال 92 وقال اختلط سنه مثلا يعني 91 وقال لا اختلط سنه 93 وهكذا عند اختلاف التاريخ ننظر للاقل في التلميذ وللاكثر في الشيخ او العكس عسى يكون سؤال ظاهرا او عيدوا في غني غاير ونتأكد من صحة الظهور من العراق وهو قبلي وهو قبلي ينظر الى الاحور ما الأحوط حتى لا يعمل بالشك هنا في التلميذ اه فينظر الى الاقل الاقل وبالشيخ فينظر الى الاعلى بارك الله فيك ماهر الظاهر ماهر بارك الله فيكم لأن هذه الشيخنا تأتي تقابل هذه المسائل آه. في أثناء العمل بالتحقيق ويقف الإنسان فيها محترا ما يجد فيها نفسا ويحتاج فيها إليكم في الممارسة والإطلاع بارك الله فيكم جلال. شيخنا أيضا في السلسلة الضعيفة الجلي الثالث ذكرتم بارك الله فيكم أن اكثار التضراني عن شيخ اكثاره في الرواية عن هذا الشيخ يدل على أنه من شيوخه المشهورين وقويتم حديثه بالرغم أن الشيخ ما معنا في التوثيق إلا هذه الحالة أي صفحة برك الله فيك 64 و 200 الشيخ أيضا في 26 و 200 أو العكس يعني و 200 وأعادها 64 و 200 الذهبي له كلمة في هذا الصدد مع الأسف ذهني الكليل لا يساعدني على أشبار تذكرون شيء من هذا الذهبي له كلمة أنه بالنسبة للمعنى أقول أن بالنسبة للشيوخ المتاخرين الذين يرى عنهم الحفاظ روايتهم محمولة على الصحة حتى يظهر ما ينفي الصحة. ما تذكروني شيئا من هذا ذكرتم هذا حفظكم الله في حديث العجل كيف؟ في تمام منا كيف؟ في ترجمة أظن ذاهب في الميزان في ترجمة أستيدي من أبي أستيدي البرال أي نعم وقال الشيوخ الذين لم يعرف فيهم جرح ولا تعديل وهو عنهم المشايخ الثقات فحديثهم على صحتي إلا إذا تبين فيهم ما يستنكره للباحث أو هذا في رهني نعم, نعم. الحمد لله. الحمد لله, الحمد لله. بسم الله عزمت علي يا صدر رضي قلت لي إذا كنت ويقول لي كل ما أقول له كيف أتكلم وأنا أكلم هذا بارك الله فيك. بشي الله ثلاث دقائق لابد أن نسجلها على أبي الحسن إذا سلمت لنا فانضال ما رأيه كبار الحسن قل الله يبسر أظهرنا يمتع تقولون يا شيخنا طبعا كنت ذكرتم حفظكم الله عزه في الهيثمي الحديث الذي تبحثونه في المجمع ثم قلت ثم وقفت على إثناده في المعجم الكبير للطبراني فتبين أنه حسن لولا لولا أن شيخ الطبراني أحمد بن عمر الخلالة المكية لم أقف له على حرجمته وقد أخرج له في المعجم الأوسط نحو 16 حديثا مما يدل على أنه من شيوخ المشهورين فإن عرف أو تو بآف الحديث حسنا يصلح دليلاً على مكارة ذكر عن كموت فالقيد التحسين وتثبيت روايته إنما جاء بمعرفته أو يعني وجود المتابع له بلا لكن في فرق بإن كثبت رواية الطبراني عن شيخ وقلت روايته عن شيء آخر نسبيا آه. فلا نستطيع أن نطرد هذا في كل شيوخ الصبراني الذين لا نعلم فيهم نعم يعني إذا اضطردنا شيخا بتتبعنا الهزيل الضعيف الدائرة بالنسبة للحفاظ السابقين حقيقه طلعنا كما ذكرت هنا على عشرة أحاديث رواها الطبراني عن هذا الشيخ لا يكون الأمر كذلك في شيخ آخر يروي عنه عشرات الأحاديث نعم القائدة تمشي بملاحظة الفرق بين الكثرة والقلة من الأحاديث التي يرويها الطبراني عن شيخ من شيوخه. نعم شيخنا لكن هنا حضرت الله أنت قلت في رواية الطبراني عن شيخ ستة عشر حديثا عشرة لأنه من شيوخ المشهورين لكن ليس في ذلك أو لا يلزم من ذلك تصريحكم بتحسينه بتحفيني فلا <تصفيق> ليس في هذا <تصفيق> ليس ليس في هذا كلام شيء جديد لأنه الشهرة أعني بكلام السابق أن الشهرة نسبية. يعني هلأ وهي الكلام السابق الشيخ الذي رواه انه انتظراني عشرات هذا مشهور لكن اشهر من هذا مشهور هذا قصدني فما لست فيه ان نفرد ونحن بنرجع بنقول انه من من ما ينافذ انه نتوهم انه هناك اواعي متفرزة قواعي المضطردة يعني لا شيء في هذا صعب صعب, صعب جدا هذا بالنسبة لمن و... للحفاظة الذي وضعوها فما لك بالك بالكلام به ما شتان سيخنا <تصفيق> أحيانا حذبكم الله في هذه الأيام الواركة التي جرفناكم بها ووردت أبتدت المصر هذه كررتم كثيرا قضية القرائن وما انقدحت النفس كذا احيانا اقول في الشيخنا عن هذه القضية عبارة وريدوا ان تصححوها لي اقول لما يأتي بعض الناس ويستدركون مثلا عليكم او يستدركوا عليكم شيء اقول علم الحديث ليس رياضيات هو كذلك لانه كثيرا من الناس يظل واحد زاد اثنين لا يعلم ان القضية فيها قرائن وفيها ده. توائد فيها شيء قد احتررت العالم امثالكم وعكذا لا شك ما يعذمون ذلك. الله أكبر. أم يظنون أن الحديث عرف جامد. الله أكبر. روتيني كما يقولون اليوم. الله أكبر. نعم. وقد أشار إلى هذا الشيخ البخاري علي بن مديني نعم. لما سؤلوا كيف تميز الحديث؟ تعرف هذه العبارة من من البعد الصحيح؟ الله أكبر. كيف تميز الحديث الصحيح من ال ال الضعيف؟ كما يميز من؟ صيروس. الصيروس. الله أكبر. اذن هنا أشياء غير مخصورة علم تائب الله أعطيك نعم الموضع الذي عنه الحارث إذا الله خيرا هنا في ستة وعشرين وأربعمائة نعم. وأربعمائة هنا حفظكم الله ذكرتم في ضعيفة في الحديث خمسة وستين ومائتين وألف قلتم وفي الرواة من يكنى بأبي سنان من رجال التهذيب واللسان جماعة ليس فيهم مدني سوى يزيد بن أمية أبو سنان كتبتم أبو سنان طيب الدؤل المدني روى عن علي بن عباس وأبي واقد الليتي وواسقه. فإن يكن هو فالسند صحيح إلا محمد بن معاذ الحلبي فإني لم أجد له ترجمة أقرأ شخصنا إلا محمد بن معاذ الحلبي فإني لم أجد له ترجمة لكنهم شيوخ الطبراني الذين يكثروا عنهم فقد روى له في المعجم الأوسط نحو عشرين حديثا عن شيوخ له عدة أحادوها في المعجم الصغير برقم كذا بالروض النظ برقم كذا بالروض النظير والله أعلم. أمم. في هذا ملة؟ في زيادة. في هذا. في هذا يعني روا أكثر من الأحاسيس من الأول. نعم. أي غيره؟ غيره أيضا كذلك في البيهقي يروي كثيرا عن أبي نصر بن ختادة أو ختادة بن أبي نصر. او مطر بن ابي قتادة يكثر عن هذا الشيخ مع انه لم اقف له على ترجمة هل من الممكن ان تجرى هذه القاعدة ايضا معه هو يكثر عنه في السنن القبرى كثيرا اذا جمعت احاديثه كانت من الكاثرة بحيث تطمن النفس بان الحافظ الـ الـ البيقي يعني يثق به هو كناس بل على البيهقي اولى بهذا من الطبراني نعم. لانه هو في علم الحديث وفقه الحديث اقوى نعم, نعم. حدود الكثرة والقلة شيخنا انا نعملها تحديد حد لا لا لا لا. لكن الان فهمنا 16 فهمنا الان ان 16 التحديد ايه. نعم الان فهمنا ان 16 بارك الله فيك بارك الله شيخنا هنا اذا اختلف كلام الحافظ في التقرير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 وكذلك في الاصحابة في بابها وكذلك في طبقات المدلسين تحيطنا يقلق كلامه في طبقات المدلسين كلامه في النكس فيذكر بعضهم في المرتبة الثالثة التي يتواقف عن عنتها في النكس ويذكروا في المرتبة فيذكر بعضهم في المرتبة الثالثة في النكس التي يتوقف عن عنا تاليها ويدكرهم وهم انفسهم في الدرجة الثانية او الطبقة الثانية في طبقات المدلسين الذين يمشى تمشى عن عنتهم فكلامه في طبقات المدلسين معنع مقدم، وكذلك كلامه في التقريف جرحا وتعديلا مقدم وكذلك كلامه في الإصابة في إثبات الصحبة وعدمها مقدم أو هناك قراء غير هذه نعم فارك الله فيك الذي أعتقده والله أعلم كقائد عمه أنه إذا اختلف قول عالم من في كتاب من كتاب آخر فإنما يعتمد على الكتاب الذي تخصص في البحث في هذا الشخص الذي يترجمه ذلك لأنه يكون قد توفر لمعرفة ما قيل في هذا المترجم ثم ثم اختيار ما هو الأقرب إلى صواب مما اختلف فيه الناس أما في كتاب له آخر كما ذكرت آنفاً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 أو مثلاً في الإصابة خالف ما في الطبقات المدلسين ونحو ذلك لا تكشف السر يا أهوه أحمد المقصود فإذا خالف ما في الإصابة مثلاً ما في طبقات المدلسين فهو في طبقات المدلسين بلا شك تعني الشيخ النكت وطبقات نعم. ذكرتم على النكت. نعم. اسماء نعم. يعني كمثال. طبقات المدلسين ما يذكر في لا، بس نحن نتكلم مه... عن المدلسين. النكت وطبقات المدلسين. ناقته <تص> لبعض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 مثلا من ذكره في التقريب مضاعفا او في طبقات مدلشين مدلشا قد يكون هو قوى الحديث ليس يعني مخالفة ما جاء في كتابي المذكورين من التقريب او الطبقات وانما لانه أي من قام في نفسه بأن هذا الحديث الذي فيه تدليس أو فيه ذلك أبو عيف إنما هو يعني وجد في نفسه له بعض الشواهد بسبب دراسته الفقهية للموضوع فاورده وقواه وسكت عليه كما هو في كتاب الفتح المقصود إذا لم نجد نحن ما نشفسني من هذه القاعدة، الأصل أن نرجع إلى كتابه المتخصص في التجريح أو في التلخيص. بارك الله فيك. في خبر. إذن شخنا مسألة الأصل الكتاب المتخصص والمسألة الأخيرة التي ذكرتموها يعني أعيد فهمها حتى إن كان خطأ الصحيح لي بارك الله فيك. لا خطأ إن شاء الله. أن الحافظ عندما يحكم في الفتح أو في التلخيص على رجل بحكم خذ يكون الحكم نسبياً. يتصل بهذا الحديث بعينه لا حكما كليا كما في التقريب بارك. بارك الله فيك احسنت يا عبار الحسن. الله يحفظكم مبارك شيخنا حول جهالة العين نعم وكيفية ارتفاعها ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح علان الترمذي ان الام الاولين ما كان عندهم قانون مضطرد في هذا الباب انما اول من عرف ب بتحديد راويين اثنين عن يرفعان الجهالة جهالة العيد هو محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله ثم تبعه على ذلك المتأخرون وثاق أمثلة أن ابن المديني كان أحيانا يذكر له الرجل وقد روى عنه ثلاثة ويقول مجهول وقد يروى عنه واحد ويوثقه ويرفعه ويريد أن يقول ان الأولين يدورون مع القرائن فبعض القرائم ذكرتها لكم يعني وذكرتم انها لا تصح ان تكون قرينة كرواية الابن والحفيد او يعني الانصراد من, من يتحرى في في مشايخه وينطقي في مشايخه عندي ايضا بعض الصور اريد ان اعرضها عليكم لا اعرف الجواب فيها ايضا مثل مثلا التلميذ يقول حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا وهذا يعني متعلق بما كان في ذهن سابقاً وهو أن مجهول العين هو مشكوك في وجوده هو الشك في الوجود فهل قوله مثلا التلميذ حدثني فلان في بلد كذا بسنة كذا يرفع هذا جهالة العين هذا يرفع له كثيرا انتظران في في مشايخي نعم ذلك ما يرفع الجهالة إلا عن مجدد خلائن كما طيب ذكرنا صورة أخرى كان يقول حدثني فلان وكان قاضيا أو كان غزاءا وما معنى إلا هذا القول آه. كان قاضيا كان غزاءا كان مؤذنا وليس له إلا هذا التلميذ وهذا القول من هذا التلميذ شرى لو قال وكان فقيها فهل يثبت هذا القول منه أم لا ما يثبت, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما, يثبت. <تصفيق> ما يثبت لا لأنه كثير من الفقهات تعلمون أنهم لا يحتاج بحديثهم ما معنى شخل التوثيق أعني رفع جهالة العين اه انا سؤالي في رفع جهالة العين فقط ايوه هل هذه الصورة ترفع جهالة العين؟ حدثني فلان وكان غذاء كان ما قاضيا ماظر في شيء جهالة العين بالمعنى القديم اي بالمعنى ما. القديم الذي كان عندي <تصفيق> <تصفيق> اما بالمعنى الذي نقصده ماظر قصدونا انه اصطلاحا نعم تعرف عليه المتأخرون اي نعم اه من مروا عنه اثنان فاكثر مجهول عين مجهو الحال ومن انصرد برواية عنه واحد فهو مجهو العين نعم بس. بارك الله فيكم وحيكم بارك شيخنا احيانا يعني من حيث الحكم بصحبة الراوي انه صحابي ام لا يقولون فلان له ادراك وفلان له رؤية وفلان صحابي صغير اريد انكم بارك الله فيكم الفروق الواضحة بين هذا من حيث الحكم بالصحبة ربما الاخير صحابي صغير قد يظهر في الصحبة لكن لا أدرك ولا رؤية طبعا الإدراك والرؤية أقل في إخاذة من قولهم له صحبة لأن الصحبة كما لا يخفاكم يلاحظ فيها المعنى اللغوي ولو في حدود ضيقة نعم أما له إدراك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 يعني اقرب الى ان يحشر في الصحبة ولا يحشر ممن قيل فيه له رؤية أو له ادراك فمن قيل له ادراك وله رؤيا رواياته مرثلة مرثلة والصحابي صغير رؤيته متصلة اي نعم شيخنا كذلك الراوي اذا لم يكن في ترجمته الا انه اخرج له ابو عوانة في المستخرج اصحاب المستخرجات وكذلك الحاكم في المستدرك وكذلك ابن خزيمة و ومن عرفها بأنه ليس في في التحرر أو في الوفاء بشرط الصحة كما حدث من صحيح إلى ما فيه توثيق إلا أنه من رجال أبي عوانة في المستخرج أو رجال أبي, ع... أبي نعيم. نشك أننا لابد من أن نفرق بين مثل أبي عوانة وبين مثل الحاكم لأننا مع دراستنا للمستخرج لابي عوانة ودراستنا للمستخرج. نجد هناك اولا طبقة الأول أعلى من طبقة الحاكم ونجد ثانيا لأن الحاكم يروي عن بعض الشيوخ ممن لا يثق بهم ولا يرتع بهم وفي ما في ذهني في هذه الساعة ما أجد أثراً لمثل هذا فيما درسته من أسانيد المستخرج لأبي أعوانا أريد من هذا كله أن, أن نرفع من شأن أبي أعوانا ولا نقرونه ما الحاكم في مستدركه والشخص الثالث ذكرت من معهم مع الحاكم ابن خزيم وابن حبان مثلا على الضياء في المختارة كله من عرفه وابن جاروت في المنطقة كله من عرفه عند عنده شيء من الانتقاء وإن لم يوفي لكن ليسوا كلهم سواع أريد أن أعرف بركة رفيفهم إذا كنت تريد أن تعرف حقد ذلك ونحن معك ولكن بقى ينبغي تحديد سؤال فتريد أن تعرف بالضبط ماذا ما بأبي عوانا آه واحدا نعدهم واحدا وترطيقنا الحكم فيه هذا واحدا, واحدا يكون أورا الموضوع أنا أقول بالنسبة للعوانة لا أتردد في القبول ما يرويه يعني شيوخه ذلك هو الشأن تماما كما نقول بالنسبة لمسلم والبخاري يعني أصحاب الصحة الذين لا نعرف عنهم تساهلا يجعلنا لا إيش نركنوا إذا إخراجهم لبعض شروخهم لا نحن لا كان عليهم لأننا ما عرفنا عنهم شيئا من التساول وبهذه المناسبة وأرجو أن لا أنسى أن أصمر في الجواب أريد أن أذكر أن بعض المحدثين اليوم والمتعلقين بهذا العلم كثيرا ما يقولون بجهادة راو لأنهم لا يجدون له توثيقا إلا من مثل بن حبان مثلا بينما هم يعلمون أنه مخرج له إما في البخاري أو في مسلم فلا يعتبرون إخراج هذين إمامين لهذا الراوي الذي لا يجدون فيه توثيقا صريحا لا يعتبرون إخراج البخاري ومسلم له توثيقا هذا خطأ لكننا لا نعامل الآخرين بهذه المعاملة إذا ما عرفنا منهم التساهل أبو عوان هذا نصفه مع من؟ نصفه مع المتساهلين، وهو قد وضع كتابه استخلاصا على الصحيح. لا أنا ما عندي هذا هذا المعنى في ذهني أبدا، وإنما أصفه مع الإمام مسلم نفسه. وكما أن نتعامل مع مسلم نفسه أن نقعد أن نعتمد عليه وعلى من خرج له إلا إذا ثبت بعدينا شيء صريح يحول بيننا وبيننا الاعتماد عليه في من أخرج له بطائعه كذلك أتعامل مع أبي عوانا وبمثله الإسماعيلي والبرقاني وأبي نوعي ما تحاول أي من الذين تسلموا صحبا طيب اللي استثار شيخنا في هذا الباب ذكروا في فوائد المستخرجات أن, أن الرجال الجدد أو الرواه الجدد الذين يأتون بهم فيما بينهم وبين يعني الرجال الصحيح فذكر ف... ذكر الحافظ أنه يكون ذلك توثيقا لهم فإذا لم نجد تعديلا لهم فهذا كافٍ في التعديل إلا أنه في موضع آخر تراجع عن ذلك وقال لا يلزم من ذلك التوثيق لأن همهم العلو فحيثما وقع لهم من أي رجال أخرجوه دون النظر في أحوالهم هذا كلامه ايضا الحافظ في النكت ايه عن هذا هذا يمكن ان يكون بسبب اختلاف الاشتهاد لكن انا لا ازال اقول الاصل الاعتماد. الاصل الاعتمال هنا. بارك الله فيك طيب الا بارك. الضياء في المختارة من يعني الحديث موجود وما نجد الا انه اخرج له الضياء هو معروف بالتساهل بلا م. شك يعني وان كان الحافظ ذهبي كما تعلم يجعله خيرا بكثير من مستدرك الحاكم وهذه حقيقة لكنني أرى أنه يسد المجهولين ويختار له من الأعذار ما ينذر من المخاطرة. نعم هنا هو. هو بشمال لا. شغنا في في نفس هذه المسألة. أسمع بعض طلبة العلم يقولون إن هذا الرجل يعدل أو يوسع.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 وأيده الصنعاني وقال كأن البخاري عندما يخرج الحديث كأنه يقول فلان عدل ضابط عدل ضابط عدل ضابط وهكذا بعضهم يقول هذا فقط في الحديث الذي أخرجه إذا لم يكن هناك توثيق في الرجل ولا تعديل إلا مجرد أن البخاري أخرج له فإن ذلك خاص ربما أنه قال في الشيخ الذي أخرج له في الشيخ الذي أخرج له ومن رواة التلميذ الذي روى عنه وفي المثل الذي روى فقط دون أن يتعدى إلى ذلك إلى غير ذلك الأقوال كما تعلم في المتقدمين كثيرة فما بالكم في المتأخرين ثم ما بالكم فيما في من لا يحشر في المتأخرين يعني هذا التفقيط الذي نقلته عن بعض طلب اليوم من أين جاءوا إيه؟ ما هو إلا مجرد خواطر تغطر في بال احدهم فيطره كأنه وحي السماء بيته يقول لعل الأمر كذا لعل الأمر كذا إنما يقول لا هذا في من رواه عنه فقط في هذا الحديث منين جاءوا الله. به؟ من بنات أفاقين يعني ونحن أيضا نجاريهم في لعلة يعني مثلا ما يذكره الحافظ وغيره إن البخاري ينتقي وأن مسلم رحمه الله ينتقي من حديث الشيخ فإخراج مثلا بعض الأحاديث كما هو معروف في الصحف اخرج اتفق على بعض احاديثها وانفرد كل منهما ببعضها والبعض الاخر ما اخرجه يعني ممكن مثلا يقول لك من باب الانتقاء لا من باب انهم اشترط الاثبات طيب هذا اذا نقبل عليه عليهما الحديث اذا ما بالأصل بالاصل الذي قيل في حق الصحيحين فبلا شك أن ان قولهم يكون اطلاجه صحيحا لكنه غير صحيح في واقع نفسه لأنه يخالف لأنه يخالف ما عليه علماء الحديث أريد نقول أريد نقول إذا كانوا هم ينكرون هذا الأصل الذي نحن نقيس عليه ما هو الأصل انما اخرجه أخرج ومسلم في صحيحيهما فمعنى ذلك أنه, أو أنه ما وثق لهذا الذي أخرج له إذا سلموا معنا بهذا فعليهم أن يسلموا بما يمكن أن ينحق بهما وإذا لم يسلموا بهذا الأصل الذي هو الأقوى فبالأولى أن لا يسلموا بما ألحق به لكن نحن نقول قولتنا السابقة أنه لا يجوز مخالف علماء المسلمين أي عدم من علوم الشريعة إذا ما اتفقوا على نحو فليس لنا أن ننحو نحوا آخر نعم شيخنا هنا ما قال للذهب مشهورة في الموقضة وغيرها يقول ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأة فلا يجتمع اثنان وهذا هو موضع الإشكال الذي أسأل عنه فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة مع أننا نجد كثيرا من الثقات والضعفة قد ربما أن تسعة وثقه وتسعة ضعفه وترجح قول المجرحين أو العكس فايش المقصود بعبارة الحافظ الذهبي أنه لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ونحن نرى اختلاف كثيرا وأن ترجح أحد الجانبين هو لا إخطار كبار الخلقين أنه مثل هذا الخلاف الذي نفهم ونحن متأخرين هم لهوا أفهم نعم واضح أي واضح لنا ولا لهم أوضح أي خل الازكال كيف ما, هاي؟ هاي؟ ما ولذلك ما ينبغي أن يدور في أفكارنا بأنهم يخالفون هذا الأمر الواضح لدينا نحن خضبا عنهم لديهم هم يعني واضح أوضح من الشمس في ربع النار إذا ينبغي أن يحمل على معنى غير هذا المعنى نعم. انا الذي اراه انه ما, ما اتفقوا على تضعيف ما ايش اتفقوا على اثنين على تضعيف ايش راوي تضعيف ثقة ولا توثيق ضعيف ما في اتفاق على هذا انما في هنا اختلاف يعني اختلاف. ما اتفق على تضعيف ثقة في الواقع ولا ولا ثقة. في الواقع عزيق نعم إلا وقد قيد الله من يبين أن الأمر على خلاف لا هذا لابد بارك الله لابد جزاكم الله خير أخي نعم ما شاء الله ألا يقال هذا حرب إثنان وهو يبدو لي موضع الاشكال عند أخينا أبي الحسن ألا يقال إن هذا من استعمالات العرب كما قالوا لا يختلف فيه إثنان ولا يمتطر فيه عزان يعني من باب التنزيه لهم على مخالف الشيء في نفس الأمر كما ذكر في الآخر هذا هو يعني بيان ما, ما ذكر نعم نعم ممكن لأن المقصود هو المعنى وليس اللفظ نعم نعم رحمه الله فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقه قبل من اول قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف هذا أنا ظهر لي كلام الشيخ الأول بخلاف كلام أخينا علي الأخير كلام أخينا علي أن أراه في جانب غير الذي ذكره الشيخ الذي ذكره الشيخ هنا يقول إن الله سبحانه وتعالى لن يترك هذه الأمة على ضلالة فإذا يقع يعني لا يكون اثنان على توثيق ضعيف إلا هو الله سبحانه وتعالى من يبين أنه, أنه ما يقفع لكن أنا ما أظن أنه أبو الحارث يعني خلاف هذا لكن الله هو بخلافه يقول هذا مثل يقول لا يختلف اثنان على هذا الأمر قول لا يختلف اثنان ولا عن ذن في هذا الأمر وكان مسألة اتفاقية فلالما فينا أبو الحارث في باب غير هذا شيخنا والله أنا ما شعرت في هذا لأن كل حال صاحب الله هو موجود في <تصفيق> فذكر فيها الشيء الذي قلت الان يعني نقلا عنه. نعم فهذا يعني من باب تفسير احد اهل العلم أو كذا ومقصود العبارة فيما أفهمنا ومنها استدلت تأييد لقول شيخنا حاعد عبارتك لنفهم إيه المقصود ما يظهر شيخنا أن كلامه يوافق كلامك طيب. ننتقل إلى غيره أنت. شيخنا هنا سؤال ذكر بعضها العلم أن المرسل الصحيح إلى مرسله أقوى من المسند الذي في سنده ضائر ودليله في ذلك أن بعضها للعلم احتج بالأول وهو المرسل الصحيح ولم يحتج الثاني، فما نخذكم لهذا؟ بارك الله فيكم. ما عندي نقد. لا لي وافق موافق. نعم. طيب. أنا حرص على اثناء باقي السلسلة، لكن الشيخ أبو عبد الله راهو يعني يظهر لي بين حين والآخر ورقة. يظهر بعض الرؤى. وما أريد أن أكون ضيفاً في بيته وفي نزل الأخ كله لا. لأن في غلو. اسمع الشيخ الأخت. أنظر. أولاً أنت جزاك الله خير، كان الدعوة خاصة للأخ. لا هذا هذا اخر دخله ما في السلام السلام لسه لسه ما شيخنا في تعريف الحديث الصحيح هو الذي تصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. ولو رأينا في الشدود هو أيضا نوع من العلة. فما يقف الباحث على الحديث كونه شاذا على كون الحديث شاذا إلا بعد جمع الطرق. فلماذا أفرض الشدود في التعريف ولماذا ما قالوا لا يكون مضطربا ولا يكون مقلوبا ولا يكون معللا؟ يعني بالاضافة الى هذا. فالشدود خاصة خص لماذا مع أنه من جنس العلة التي هي أيضا مشرطة. هل هذه الكلمة زائدة في التعريف؟ وحشو لا حاجة له او لها معنى مقصود عند العلماء وإن كانت من جنس العلة بارك الله فيك. وأنا أخاكم فيما أعتقد لأن هناك عمومة وخصوصة فالعلة عامة والشذوذ جزء من العلة لكن يبدو أن المقصود من شؤالك لماذا خص الشذود بالذكر نعم م. دون بقية الأجزاء الأخرى من الاضطراب والقلق. والقلب بل. ذلك لأن الشذوذ مختلف فيه كما تعلمون، وعطفنا على بحث سابق جرى حول زيادة ثقة مقبولة وغير مقبولة، فما يسميه بعضهم بشذوذ هو يسميه زيادة ثقة وهي مقبولة، ولذلك في علم النصلة وضع هذا الخير تبيها إلى منخالف من يقول بأن زيادة ثقة مقبولة. يعني يخالفون بذلك جمهور الفقهاء والأصليين وبعض المحدثين الذين سابعنام على هذا بارك الله فيك وكيف بارك طيب شخنا في تفسير الصحابي وقفت على كلام لكم تقولون لا حكم الرقع هل هذا بالإطلاق أو ما إذا كان في سبب النجول أو مما لا يقال بالرأي نحن ما نقول بالإطلاق أنه لنبع له شروطة بارك الله فيكم نحن نقول إذا كان صح السند بقول ما عن صحابي ما وكان هذا الخول لا يمكن أن يقال بالإجتهاد أو بالراي وإنما ضابطه التوقيف حينئذ نقول هو في حكم الرفع ومع ذلك فنحن نضع لهذا القيد قيدا آخر فنقول أنه لو كان هذا الخول لا يقال عادة بالرأي والاجتهاد لأنه من الأمور غ... من فضلك أقلب الشريط